117. من الله الرحمن الرحيم 118. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله, وتشتكي إلى الله والله 119. ويسمع تحاركما إن الله سميع بصير <اللذين> gi in umma والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمان 122. ذلكم توعظون به 123. والله بما تعملون خبير 119. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس 110. فمن لم يستطع فإطعام ستين 111. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 112. وتلك حدود الله 113. وللكافرين عذاب أمين يُحَادُ دونَ اللهِ رَسُولُهُ كُتُبَ كَمَا كُتِبَ مِنْ قَلْبٍ وَقَالُوا انْزَعْنَا آيَاتِنَا الكافرين عذاب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 صم جَّم يصلوونَه فَِ الس مص وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا سِحَ إِلَاهٌ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا 111. ذلك خير لكم وأطهر 112. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم 113. أشفقتم أن مُبَيْنًا يَدَيْنَا جَاءَكُمْ صِدْقٌ بِالْقُرْآنِ فَإِذْ لَمْ تَمَسَّنَّهُ وَعَادَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى الْهِمَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَنَى الْكَذِبِ ويحلفون 119. أخذوا أيمانهم جنة فصدوا عنه الَّذِينَ لَوْ كَانَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ لَأُتِيتُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنَّ إِطَانَهُمْ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الذين 121. فتب الله لأغلبن أنا ورسلي 122. إن الله قوي 129. أتبى الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله You <laughs> يا الله